ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا ابكم افتروا ان هذا الا ابكم افتره واعانه عليه وا وأعان وكانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأول إن اكتتبها لا تملى عليه فهيئتم لا عليه بكرته وأصيلا قل أَزَلَّ مُلْذِي عَلَمُ السَّرْفِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَقَالُوا مَا لِعَدْرِ رَسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ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 مكان بعيد سمعوا لنا سمعوا لنا تغيضوا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيق مقرنين دعوهنالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودع ثبورا كثيرا قل اذالك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير لهم فيها ما يشاء كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم انتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما ينبغي لنا قالوا سبحانك ما ينبغي لنا نتخذ من دونك أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن متاعتهم وأبائهم ولكن متاعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر وكانوا قوما ضراء فَقَدَ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُنَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَهُ وَمَن يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا طَبَلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِلَّا إنت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 وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ لقد استكبروا في أنفسهم واتواعتو كبرا يوم يرون الملائكة لا بشراء يومئذ للمجرمين لا بشراء يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغماء وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزْلَ الْمَلَائِكَةُ ثَنَازِلًا الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ لِرَحْمَانٍ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يعذب الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم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 فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ إِلَّا ما كذب روس لا أغرقناهم أغرقناهم وجعلناهم للناس آيات وعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادوا وزموه وأصحاب الرس وقرؤا بين ذلك كثيرا وكل ضربنا لهم الأمثال وكل ضربنا لهم الأمثال وكل تبرنا تفيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا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 إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا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 لنحيي بقي بلدة ميتة ونستيقظ مما خلقنا ونستيقظ مما خلقنا أنعامه وأناس كثيرة ولقد صرفنا مبينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفراء ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهاد كبيرا ومولد مرج البحرين هذا عذب فرات هذا عذب فرات وهذا ملح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 ويعبدون من دون الله ما لا يفعون ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهرا وما أرسلك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما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 يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما أولا يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون فيك تحية وسلام خالدين فيها خالدين فيها حسنة مستقر ومقام قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما